سوره التوبه بالله من الشيطان الرجيم درا انتم الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض اربعه اشهر وعلم أنكم, انكم غير معجز الله وان انكم غير معجز الله وان وَاَذَانٌ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الله الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ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 وَإِن أحدَد مِنَ لِمشْرِكين نَاسَْجَكَ فَجرُِهُم حتىَ يَيسمَعْنَ حتىَ يَيسمَعكَلََ اللهَِّثُم أَذِلِغُهُ مَأََّ نَثْلَ ذَلِكَ بنهُم قَوْ لا يَعلملَ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 وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 أَلَمْ تُقَاتِلُونَهُمْ ضِمْنًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدًاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كنتم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 وَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاسِينَ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 بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها يَأْخِذُونَ آذَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هم جكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله ورسوله وجهادي في يرهبوا فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين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 سَكِينَةٌ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله ايشاء إن, ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا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 مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأخواههم ويأبى الله إلا أنهم ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا من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 عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه من وقاتلوا المشركين ك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 يَسْتَعْبِدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَعْبِدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقول إذ يقول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 فِرَقًا خَفَّافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ أَعْرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا لَّاتَّبَعْتَ لتذَعوكَ وَل بَعدَتَ لَْهِ مُشّ وَسَ يَحْلفونَ بالِاللهِ وَْتَطَعان لَ خََرجناَ معَاكمُمْ يُهْلِكُونَ فُسَهُم اللهَّهُ يَعلممُ إهُم لَذبُون. عسى الله ان كلمه اذلتهم حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذلك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا ان يجاهدوا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 كرن الله بعثهم فثبطهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعاون لهم والله عليم بالظالمين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 فَتَرَدَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرِهَهَا لَن يَنفَعَكُمُ الْإِنفَاقُ إِلاَّ مَا يُرْضَى وَأَن تَتَّقُوا مِن رَّبِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ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 موسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او دخل الا والله وهم يجمعون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 ما هو رسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون وََقاتُ ل فقَر وَلِمَسكين والعَامِينَ عَلَْهَا وَالْمُؤعََّ فَتِقُلوبُهُم وَفِرِ قابِ وَالغَالِين وَالغارمينَ, والغارمين وَفيِي سَبين اللهِ وَبِن السَّبين فَنبَةً مَِ الل واللههُ عَليمٌ حَكم وَمِنهُم الذين يؤذون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 وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ورسوله فَأَنَّ لَهُ نار جهنم, نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ قَب بهُم بِمَا فيِي قُلوبِهِمْ قل أُلِستَغْزون إِ اللهَّه مُخْرِج مَا تَحذَرون وَل إِن سَألتَهُم لا يَقولَّ إِماَا كُا نَخُوضُ وَنَ اللعبِ قُلْ الأأَبِ اللهِ وَآياتاتِهِ وَرسُولِهِ كُُم تَسْتَنْزون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 يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسْتَغْفِرُ اللهَ فَلَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ, نار جهنم. مخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين فَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِكُمْ من اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا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 وَصْحابِمَدانَ وَمتَّفكات تَتْهُم رسُلُهُ بِبَنات فمَا كانَ اللهَّهُ لَغْلِمَهُم وَِ كانَوا أَمفُسَهُم وَلاكِكَُواأَ فُسَهُم يَظلم وَالْمُؤمنِنونَ وَْمُؤمِنَاتُ ضَعْضُهُم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 تَوَلَّوْا وَيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا لِنَفْسِهِ فَضْلَهُ لَنَصَدَّقَنَّ لَنَصَدَّقَنَّ الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعطبهم نفاطا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون صهُم وَجوهُم وَأَ الله عَ يوبِ الذيينَ يَمِزونَ المُطَّ وَوعينَ منِنَ المُؤِنينَ في الصَدقات والَّذين لا يجدون والَّذينَ لا يَجدونَ إِا جُدهَهمم فََسْخَرونَ منِنهُ فسْخَرونَ منِنهُم سَخِرَ اللههُ مِنهُم وَلَهُم رذاابُأَلي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 يَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِم خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ مَأْوَىَ أَشَدِّ حَرًّا لَّوْ كانوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُرُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِلَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا ولن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 وعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَذَنَكَ أُولُو الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبُّ بِأَن يَكُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه غَيْرَات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا يصيب الذيذينَ كَفرَوا مِنهُ عذااب ذم ليسَْ على الافاء وَلا على المَرض وَلا على الذيينَ لا يجدون وَلا على الذيينَ لا يجدون ما يقُونَ حَرَة إذ نَصحون الله إذ نَصحونلهه وَرسونه ماَا علىمُحسنين للسبين مراهم قلت لا اجد قلت لا اجد ما احمدكم عليه تولوا اعينهم تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفق ان انا على الذين يستاذن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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَاضُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عليم حكيم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 الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا خَلَقُوا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 ويقبل التوبة عَن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى وَيُبَشِّرُ بِالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُم إِمَّا يُعَذِّبُهُم وَإِنَّهُمْ لَيَتُوبُنَّ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مسجدا فرَوَّ تَفرْيقًا بَينَ لمُؤنين وَإر صَاد لِمَن حَاربَ اللهه وَرَسولهُ منِ قَبل وَلَا يَحِفُ إِ رَدنَا إِلااحسْنَ واللهَّهُ يَشَد إهُم لَكادِبُون لا تَقُ فيِيهِ أَبدا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 بنيانه على شفى جرف انهار جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 فَ بشوض بَيعيكُم الذي بايعتم بةُِ وَذِك هو الفَوز العظين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 لَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ الرَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ النَّفْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله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 فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونُونَكُمْ من, مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً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 فزادتهم رجسًا إلى جثثهم وما توهم كافر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حسبي الله